المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تكلمنا قبل ذلك عن أنواع الضعيف وقلنا عن بعض أنواع الضعيف وقلنا إنه ما من نوع من أنواع الضعيف إلا وسبب ضعفه فقد شرط من شروط الصحيح تكلمنا عن الأنواع التي تنتج بسبب فقد شرط الاتصال. وكم هي؟ ست أنواع. ما هي؟ الأولى شهاء. المعلّق والمنقطع والمرسل. والمعضل والتدليس والمرسل الخلف دول الست أنواع اللي اتكلمنا عليهم من أنواع ضعيف لم نتكلم على غيرها توقفنا عند المدلس طيب سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الأنواع التي توجد بسبب فقد شرط العدالة قادح العدالة كم قادح ناقض العدالة أو قادح العدالة ما هي قادح العدالة الكذب والتهمة بالكذب والفسق بيتني والبدعة والجهال يبقى كده خمس قوادة ف ننظر ما يترتب على كل قادح من هذه القواعد، لأن قادح العدالة يعني فقدان العدالة يعني الحديث لم يعد صحيحا لأنه فقد شرط العدالة فالكذب هذا طعن في الراوي وينتج عنه من أنواع الضعيف نوع يسمى الموضوع أو المكذوب طيب. الموضوع أو المكذوب المراد به الكذب, الكذب الم... يعني المراد بالكذب في هذا الموضع هو الكذب في الحديث النبوي أي رجل يثبت عليه أنه كذب في حديث ما من الأحاديث النبوية فهو كذاب. وحديثه يسمى الموضوع أو المكتوب وهو طعن شديد يطعن في عدالته قلت الكذب في الحديث النبوي لأنه لو كذب في حديثه مع الناس فهذا أمر آخر المراد بالكذب هنا هو الكذب في الحديث النبوي وهذا الكذب أعم من أن يكون افتراءا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله حتى لو اختلق أو كذب في الأسانيد ولم يكذب في المتون فهو كذب أيضا لو بدل إسناد بإسناد على سبيل العمل وهذا ما يسميه العلماء بسرقة الحديث لو فعله على سبيل العمد فهو كذاب ايضا فالكذب أعم من أن يكون افتراء متن أو نص ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل متى كذب في متن أو إسناد على سبيل العمد وثبت عنه ذلك فهو كذاب وحديثه مكذوب وعليكم السلام عليكم وهذا أشد الطعون في الراوي حتى إن العلماء يعني مختلفون يكاد يكون وقع إجماع بينهم يكاد يكون هناك إجماع على أن الكاذب في الحديث النبوي لا تقبل توبته لا تقبل توبته ليس المرد بها يعني لا يقبل حديثه وإنت لا يقبل حديثه تاب أما توبته فبينه وبين ربه يحاسبه ربه يغفر له فهذا بينه وبين ربه أما نحن فنعامله بأنه كذاب وإنتاب وإنتاب من الكذب زجرا له ولغيره عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم يقول له ربما يدعي أو يكذب أيضا في التوبة لا هو يعني لا يقبلون توبة التائب من الكذب ولا يقبلون حديثه على الدوام وعلى الأبد زجرا للكذبة عن يعني عن النبي على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن خلف في هذا بعض أهل العلم يعني منهم النووي والشيخ ابن كان يعني إيه يرى أنه لو تاب يعني وحسن التوبه ويقبل حديث طيب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين يعني انتوا ممكن تاخدوه سنه تلتة. هيجي الكلام بعدين مش انتوا لا مش مسألة يعني ال... هو عامه يعني هم هم قله يعني من كذب وتاب هؤلاء اقل طيب الكذب شر الطعون وأشد الطعون الموجهة للراوي الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم فكفره فكفر الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم ابو محمد الجويني اللي هو أبو أبو المعالي الجويني كان يكفر من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم كان يرى أن هذا شذوذا منه وابنه أبو المعالي نفسه كان يقول هذا هي زلة من الشيف أو خطأ من الشيف لكن تبعه عليه بعض أهل العلم وقال ابن تيمية لو كذب فأحل الحرام وحرم الحلال فهو يقفر فهو كيف؟ يعني هو ايه اول كلام ابن محمد الجويني على انه يعني يقبل في حالة ما اذا كذب الراوي فاحل الحرام وحرم الحلال فطبعا لو حرم الحلال وحل لو أحل الحرام وحرم الحلال يكفر بدون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب حديثه يقال له المكذوب وسبب ضعف الحديث المكذوب أن فيه راوي كذاب وهذا الراوي الكذاب لا عدالة له إن عدالته فقد شرط الإ العدالة فالحديث ليس بصحيح ولكنه في الضرك الأسفل من من الرد ومن أنواع الضعف فشر أنواع الضعيف الموضوع يعني يتكلمون على بعض الأسباب التي ربما تدفع الراوي لأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون منها التعصب المذهبي التعصب المذهبي سواء كان مذهبا قائديا أو مذهبا فقهيا فالتعصب هو يعني من آفته أنه ربما يدفع بعض الجهلة إلى أن يفتروا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التعصب العقائدي كما يعني ورد عن الشيعة والرافض وهم أكذب بالخلق وهم أكذب بالفرق. أكترها كذبا الشيعة ومنهم الرافض وأقلها كذب هم الخوارج لأنهم طبعا كانوا يرون اللي الكذب كفر فهم لا يكذبون حتى لا يكفرون طيب يعني الشيعة مثلا افتروا مما افتروه على النبي صلى الله عليه وسلم علي خير البشر من شك فيه كفر كده إياك تشك بقى فعلي رضي الله عنه لو شكت فيها تكفر على طول فلازم تبقى تتشيع وتبقى أي على مذابه من العقائد من التعصب المذهبي المذاهب الفقهية يعني بعض الجهلة لما رأى انتشار المذهب الشافعي وانحصار مذهب أبي حنيفة فهو عاوز كل الناس تبقى إيه تبقى حنفية زي يعني وأحناء ومش عاوز الناس تبقى شافعية فقال إيه أبو حنيفة سراج أمتي ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن مدريس ده اسم الإمام الشافعي هو شر على أمتي من إبليس شفت بقى إياك تبقى شافعي بقى خليك حنيفة من الأحناف واتبع ماذا بأبو حنيفة وإلا تبقى اتبعت رجلا شرا من إبليس طيب ودئة فتتعصف طبعا في كل زمان ومكان أنه ربما يدفع الجهال للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الدوافع أيضا للكذب التقرب والتزلف للحكام يعني يرون عن غياث ابن ابراهيم النخعي انه دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام يلعب بالحمام يعني لعب يعني اللعب ده فعل صبياني فهو كأنه يعني عاوز يقول له انت ده انت مش بتلعب ولا حاجة ده انت بتعمل فعل من افعال المجاهدين يعني يعني انت كده عاوز يقول له انت كده بتجاهد في سبيل الله يعني فقال يعني فسق بسنده لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزود كلمة إيه؟ جناح. لا سبق أو لا سبقات. بالاثنين يعني هو إما السبق يعني ال اللي هو الجائزة الجائزة اللي تاخدها إذا سبقت والسبق اللي هو السباق نفسه يعني. طيب. المهم اللي هو عاوز يقول لي عاوز يطيب خطر المهدي وعاوز يقول له يعني أنت تفعل أفعال ليس من فعل الصبيان وإنما من فعل المجاهدين فالمجاهدين يتدربون بهذا وتدربون أو المسابقة تكون في ال في الخوف والحافر والجناح ده طبعا وال ده طبعا كلها أدوات كتابي يعني يعني إيه تدربون عليها وتتسابقون عليها كتأهول للكتاب فهو دخله حاجة ربع أو جناح دي أنا مش عارف الجناح دي تتنفع في القتال في إيه يعني لكن المهم هو المهدي نفسه قال له بعدما ولا أشهد على قفاك أنه قفاك الدب يعني بأرضي يعني نشوف سبحان الله يعني من من أرض الناس بصحة الله أسخط عليه الناس وصحت الله عليه وأسقط عليه الناس سبحان الله هو يعني هو كده هو اللي يعني من ولا وجهه لغير الله خزل طيب السبب الثالث مما يذكرونه الطعن في الإسلام يعني بعض الزنادقة ربما يكيدون الإسلام فيضعون بعض الأحاديث التي يعني تدعو إلى الكفر والزندقة منها أذا أنت كنت يعني أنا من أخفها يعني في أحاديث يعني إلى تصبر على قراءتها لكن هم أنت قد من, من أخفها يقولون مثلا حديث أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد إلا أن يشاء الله إيه الوضع باء الوضع قال إلا أن يشاء الله دي عاوز أقول يعني إيه لكن أنا لو جيت ماش إلا أن أنا أجي يعني إلا أن أنا أقوى داعي نبوة فانتو أقبلوا يعني إلا أن يشاء الله بعض الجهلة باء المتعبدين الجهلة كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالإي بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون نحن لا نكذب على النبي، إنما نكذب للنبي. ده هننكذ على صدق سام. نكذب لصالحك، لصالح النبي. مش بنكذب عليه. هو النبي كان كان كان إيه مهمته؟ يدعو الناس إلى الخير، يرغبهم في الخير ويراهبهم من الشر. ويزجرهم عن الشر بس احنا نعمل كده احنا كمان بس ايه مش, مش بالاحاديث النبوية ولا بالايات القرآنية لا بالكذب بالافتراء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فوضوا احاديث كثيرة ترهب الناس من الشر وترهب الناس في اعمال البر وده طبعا ده من جهل هؤلاء المفتدعة لان الشريعة كاملة وتامة وفعلوم هذا فيه قدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما أتم الرسالة وأنه أطان في الشريعة وأنها ليست تامة بل شرع ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إضافة أحد ولا افتراء الكذب من أحد كما أن الحلال والحرام يحتاج إلى دليل صحيح من كتابنا وصلنا كذلك المستحب والمكروه يحتاج إلى دليل صحيح من كتاب أو سنة ده الطعن الأول في عدلة الراو يطعن فيه بالكذب الطعن الثاني وهو التهمة بالكذب ربما يتهم الراو بالكذب ولا يثبت هذا الكذب عليه إن ثبت الكذب عليه فهو كذاب وحديثه موضوع ولكن قد يتهم ولم تثبت التهمة بعد وهذه التهمة لها سببان السبب الأول أنه يعني يتفرد بأحاديث فيها نكارة شديدة مخالفة للقواعد الشرعية مخالفة للقواعد يعني عموم الشريعة مخالف القواعد المعلومة من عموم الشريعة فغالبا ما يتهم هذا الروب يتهم بالكذب ثم بعد ذلك قد يتبين مثلا أنه هو السبب في هذا الحديث ووضع هذا الحديث أو, أو لا هذا أمر آخر إن ثبت فهو كذب وأيضا مما يجعل الراوي متهما بالكذب أن يكون معروفا بالكذب في حديثه مع الناس أن يكون مما يقع ممن يقعوا في كبيرة الكذب. للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكذب في حديثه مع الناس، في كلامه مع الناس. التهمة بالكذب يترتب عليها نوع من أنواع الضعيف وهو المتروك. الحديث المتروك من أنواع الضعف الشديد وكذلك المكذوب وإن كان المكذوب أشد ضعفا الفسق الراوي الفسق وهو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة متى كان الراوي فاسقا فحديثه منكر يبقى الحديث المنكر ما تفرد بروايته راوي فاسق وللمنكر سببان آخرى هو أن يكون الراوي أيضا فاحش الغلط أو كثير الغفلة وفحش الغلط وكثرة الغفلة هذه من قوادح الضبط سيأتي الكلام عليها في قوادح الضبط لكن لما نتكلم الآن على المنكر فنذكر أيضا أن من أسبابه فحش الغلط وكثرة الغفل يبقى للحديث المنكر ثلاثة أسباب واحده منها تكفي لأن يكون الحديث منكراً، فسقراوي أو فحش غلطه أو كثرة وصلته. ده تعريف. في تعريف تاني، ويعني ذكره وشاهره ابن حجر، وهو أن الحديث المنكر. مروه الضعيف مخالفا للوية الثقات أو مخالفا لما رواه الثقة فكرين الشاذ ما هو الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا هو الشاذ أما المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه يبقى كلاهما يخالف من هو أوثق منه ولكن راوي المنكر ضعيف وراوي الشاد ثقة وكلاهما من باب المردود الشاد والمنكر لهم أكثر من تعريف لكن ده يعني إيه ممكن نتكلم فيهم بعدين لكن احنا لوقتي عشان ما نتهشي بنقول أن الفسق الراوي من أسباب نكار... نكارة الحديث فسق الراوي من أسباب نكارتها سبب من ثلاثة أسباب لنكارة الحديث المنكر والمتروك والموضوع هذه الأحاديث شديدة الضعف لا يستشهد بها لا تصلح لشواهد ولا متابعات هي ضعيفة جدا لا تروى إلا على سبيل الاستنكار والتحذير فلا يصلح العمل بها يعني حتى من أجاز العمل بالضعيف اشترطوا ألا يكون الضعف شديدا فهذه الأنواع ثلاثة من الضعف الشديد مشي، شن تبقي تبي تعرف، وحنا عشان إحنا كده جايبينها بال بالأشد صداع في الآخر جاهل الراوي هو الراوي إما أن يكون معدلا او مجروحا أو لا تعرف فيها عدالة ولا جرح، إما معروف بالعدالة وإما معروف بالجرح وإما لا تعرف يعرف فيها عدالة ولا جرح. هذا الثالث هو المجهول. فالرواية إما ضعيف وإما ثقة وإما لا يعرف. هل هو ثقة أم ضعيف؟ لا يعرف هل هو ثقٍ أم ضعيف، فهذا هو المجهوم. الجهل لها سببان، السبب الأول، فكرين لما كنا نتكلم في التدليس، تدليس الإيه، تدليس الشيوء. أما هو كان يفضل يتلاعب بأسماء شيوخه ويكنه بأسماء وألقاب لا, غير لا يعرف بها قلنا أنه قد يقول الأمر لأن نحكم على هذا الشيخ بأنه مجهول لأننا لا نعلم من هو بعينه ولا ندري ما حاله فربما قال الأمر لأن يجهله بعض أهل العلم هو في الواقع ربما ليس بمجهول وإنما هو ثقة أو ضعيف يبقى السبب الأول من أسباب الحكم على الراوي بالجهالة كثرة نعوت الراوي من اسم أو كونية أو لقب السبب الثاني كلت روايته فلا يكثر الأخذ عنه كل تروية الراوي يعني لم يرو عنه إلا راوي واحد هؤلاء الذين لم يروى عنهم إلا راوي واحد يسمون بالوحدان وحدان يعني لم يروى عنه إلا واحد والوحدان هذا باب صنف فيه بعض أهل العلم منهم الإمام مسلم له جزء يسموه الوحدان والمنفردات أو المنفردات والوحدان كل راوي لم يرو عنه إلا راوي واحد فهو من الوحدان لكن هؤلاء الوحدان هؤلاء ربما كان ثقة وربما كان ضعيفا بل ربما كان أحد الصحابة فهؤلاء الوحدان عام من الجهالة إن لم يوثق فهم مجهول الوحدان إن لم يوثقوا فهم من المجاهيل أما إن وثقوا أو كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء طبعا عدول بلا شك أنواع المجهول في مجهول العين ومجهول الحال وفي المبهم وفي المستور يعني احنا هذكرهم بس لكن هو يعني بعض اهل العلم ربما جمع بين اثنين بعضهم لا يفرق بين المستور ومجهول الحال مثلا وبعضهم يفرق لكن يعني نحن نذكر ابتداءا يعني التفريقات أو التنوعات التي ذكروها. مجهول العين هو من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق ليس له من الرواه إلا روى واحد ولم يوثق مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق المستور هو هو مجهول الحال وهذا الكلام لابن حجر بعضهم يفرق ويقول المستور هو من علمت عدالته الظاهرة من علمت عدالته الظاهرة يعني هو على الستر لكن حد يعني حد تحرى وبحث عنه وتيقن من عدالته لا لم يقول هذا ولكنه المستور بين الناس يعني يشهد الجماعات وهو من المسلمين ولم يعلم فيه فسق لم يعلم فيه فسق دي المقصود بها العدالة الظاهرة العدالة بقى والمفروض اللي هو يعني لو هينتقل من المستور للحال الأعلى من كده أنه يعلم بعدم مفسق، ينص يعني بعدم مفسق. يبقى هو من المسلمين وعلم أنه لم يرتكب شيئا مفسقا. كذا نقدر نقول أنه عليه عليه أنه عد في الظاهر والباطن. طيب. المبهم. الكلام ماشي كويس معك ولا سهل ولا ولا بدته ولا بيه. ليه مردود عدالته الظاهرة فقط وليست الباطنة هو من علمت عدالته الظاهرة والباطنة أقوى ولا من لم تعلم إلا عدالته الظاهرة ما هو نقول لك العدالة الظاهرة المقصود بيها عدم العلم بالمفسق، العدل البطنة العلم بعدم المفسق، في فرق، واضح الفرق الاثنين، فبعضهم البطنة طبعا أقوى، يعني بيقول لك هو هو من جملة المسلمين ومعروف بالستر ويشهد الجماعة، ماشي، فهذا يعني لم يعلم فيه شيئا. أو لم يعلم فيه شيء مفسق، لكن العدل الباطن هو يعني قد تحر عنه أهل العلم وعلموا أنه لم يرتكب شيئا مفسق. حديث من العدل في الباطن ده حديثه صحيح، العدل في الظاهر آه. يعني بعضهم بعضهم قبله بعضهم تساهل وقبله بعضهم ده يعني إيه قبله وهو يقبل ربما يقبل في الطبق في الطبقات العليا يعني بعضهم اقتصر في قبوله على الطبقات الطبقات التباعية مثلا يعني بخلاف الطبقات الدنيا لكن أهل التشدد وأهل التحري يعني إيه لا يقبلون مثل هذا لا يقبلون إلا أن ينص على عدالته المبهم مبهم يا أخواننا زي كده زي رجل راون شيخ امرأة فلان دي كلها مبهمات لم يذكر بسمه بل بدرجل أو بفلان أو عم فلان أو فلان أو زوج فلان لم هذا الروي مبهم فهو نوع من الجهل أيضا وطبعا هو هي أشد الأنواع دي كلها في ال في الضعف لم يعلم أن أحد من أهل العلم قبل حديث المبهم حديث الراوي المبهم البدعة البدعة ده القادح الكام الخامس هل بالكم إحنا مرتبينها يعني هي كده مشيا بالإيه بالأشد فالشديد او الأشد فالأشد ضعيف ليس له اسم خاص به تسأل عن اللي الخاص به لا هو من جملة الضعيف وليس له اسم خاص به وكذلك البدع ليس لصاحبه من قال بضافة حديث الله المبتدع لم يذكروا لم يذكروه باسم الخاص به وإنما قالوا هو من جملة الضعيف وفقط. آه. آه. آه. ليس شديد الضعف وكذلك الجهالة الجهالة ليس من باب من شدة الضعف ولكن ممكن المبهم شديد الضعف. طيب. إيه هي البدعة؟ يقصد بالسلوك بها بالسلوك عليها المبالاة في التعبل أو المزيد من التقرب إلى الله عز وجل هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية أي تضاهي الطريقة الشرعية يراد بالسلوك عليها التقرب إلى الله عز وجل يعني يفعلها حسبة يفعلها ديانة ليست يفعلها عبادة ليست عادة أو هي الحدث في الدين بعد الكمال البدعة المقصود بها البدعة الاعتقادية وليست العملية الرجل يعتقد ما يخالف يعتقد شيئا يخالف ما كان عليه النبي وأصحابه فهذا هو المبتدع وهذه هي البدعة التي نتكلم عليها اليوم رجل يخالف ويعتقد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يعني يفعل فعلا من الأمور البدعية في العبادات كأن يزيد مثلا في الآدان لفظ سيدنا مثلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله فلا ينتقل بمجرد هذه البدعة لأن يكون راويا مبتدعا لا هذه البدعة ليست المرادة هنا إنما المراد بها البدعة الاعتقادية كالرفض مثلا والخروج والاعتزال هذه البدعة هي المراد بها الكلام عليها الآن بدعة اتقالية الحكم صاحبها إيه؟ يعني هي إما بدعة مكفرة إما تنقل صاحبها من الإسلام إلى الكفر فهذا لا يحتاج بحديثه ولا يقبل ولا كرام هو أصبح من الكافرين ببدعته فهذا حديثه مردود وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على رد حديث المبتدع بدعة مكفرة وإن كان ال الإجماع دهوت يعني ابن حجر رحمه الله يعني ذكر فيه خلاف يصير كذا أورد كلام عن بعض أهل العلم إنهم قبيلوها أيضا لكن يعني المسألة لما يحكى فيها إجماع ويذكر فيها خلاف فانت يعني سيقن أن هذا الخلاف خلاف يسير جدا جدا يعني ربما لم يقل بالخلاف بهذا القول إلا واحد أو اثنين ربما ممن لن أو لا ينخرم الإجماع بقوله طيب البدع الغير مكفرة فبالبدعه المكفره زي ايه يا اخوان رجل يعتقد ان القرآن الذي بين ايدينا ناقص وان بعضهم مثلا كما يقول الشيعة مع مع الامام مثلا او المهدي المنتظر ولا شوف نستخبى فين كم قرن او يعتقد بأن أو يكذب القرآن كان يعتقد أن عائشة رضي الله عنها مثلا ليست مبرأة مع أن القرآن مع القرآن من فوق سبع سماوات فهذا يكذب صريح القرآن الشيعة أو الراافد قالوا بهذا فهؤلاء يكفرون ببدعته الرجل ينفي القدر ينفي القدر جملةً فهذا أيضا يكفر كفرهم ابن عمر رضي الله عنه البداية كان رجل مثلا يعتقد بحليل الله عز وجل في الأشياء في المخلوقات مثلا يعني فهذا يكفر بهذا الاعتقاد طيب من يعتقد مثل هذا الاعتقاد فهو يكفر فلا تحل رواي عنه وهو من جملة الكافرين ليس من المسلمين فحديثه ضعيف ولا كرام ولا يقبل ولا كرام أما البدعة الغير مكفرة وهي غايتها أنها تفسق الروا فقط فهذه التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم بعضهم ردها, ردها بإطلاق زي الإمام مالك رد رواية المبتدع لأنه يفسق ببدعته فإذا كان فاسقا فليس بعدل فحديثه ليس بحديث صحيح بعضهم قبلها بشروط ودوى كلام أكثر أهل العلم الشروط إيه شرطين يعني الشرط الأول أن يكون رأسا في بدعته داعية إليها لا يكون من دعاة المبتدع. خلص مبتدع في نفسه كده وخلاص ليس رأسا في بدعته ويلتف الناس حوله ليه هذا يسجر عن بدعته بتنفير الناس منه. منه ربما لو تركه طلاب الحديث لرجع عن بدعته وأيضا يخشى على طلاب الحديث منه فيسجر الطلاب عنه فإن كان رأسا في بدعته داعية إليها فحديثه لا يقبل وأيضا إن روى ما يؤيد بدعته إن روى حديثا يؤيد بدعته فهو أيضا لا يقبل منه يبقى يقبل حديث المبتدع بشرطين عند بعضهم, بعضهم ينسل هذا الكلام للجمهور وبعضهم يقول هو كلام أكثر أهل العلم. الشرطين هما إيه؟ ألا يكون رأسا في بدعته دعائة إليه، ألا يروي ما يؤيد بدعته؟ لماذا ألا يروي ما يؤيد بدعته؟ يقولون لربما دعته بدعته إلى تزيين بدعته، فزاد في الأحاديث. حتى تروج لبدعته فالأشياء التي يكون فيها أو الأحاديث التي يكون فيها ما يؤيد بدعته ترد عليه طيب القول الثالث وهو أنها تقبل ما لم يكن ممن يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثقة في نفسه ولم يكن ممن يستحل الكذب فحديثه مقبول وهو قول الشافعي يعني من أشهرهم الشافعي يعني الشافعي بن المدينة وجماعة من أهل العلم وهو صنع الإمام البخاري ومسلم خرج في صحيحيهما لبعض المبتدع الرؤوس في بدعتهم. يعني قتادة من المبتدعة رمي بالقدر يحيى الحماني أيضا من المبتدعة وحديثون في الصحيح البخاري البخاري ومسلم خرجا لبعض المبتدعه الرؤوس في في بدعتهم وايضا أشياء هي مما تعيد بدعه هؤلاء المبتدعه يعني مثلا البخاري ومسلم خرجا لقيس بن أبي حازم وكان من النواصب كان يحمل على علي رضي الله عنه خرجا له عن عمرو بن العاص حديثا يؤيد بدعته بدعته اللي هي إيه النصب اللي هي الحملة على علي بن أبي طالب خرج له حديث إيه ألا إن ألا أبي فلان ليس لي بأولياه أبي فلان يعني أبي طالب ألا إن ألا أبي طالب ليس لي بأولياه ده كده إيه في ظاهره في ظاهره أنه يحمل على إيه على علي بن أبي طالب إنما ولي الله وصالح المؤمنين الحديث في صاحين وظاهره أنه يؤيد بدعة النصب ورواه راوي كان رأسا في بدعته وهو قيس بن أبي حازم والحديث فيه تأييد لبدعته وكذلك خرج لعادي بن ثابت وكان قاص الشيعة وخطيب مسجدهم كان رأسا في بدعته خرج له الإمام مسلم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وكذلك خرج لعمران بن حطان وكان من الخوارج وكان يدعو إلى بدعته عمران بن حطان هذا كان يمدح قاتل علي قاتل علي اللي هو ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم كان يقول فيه يعني, يعني كلام يعني ايه لا يقال خدا لا يقال بكر صدي كان يقول فيه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا من العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أو في البرية يوم العرض ميزانا يعني أو في البرية يوم العرض ميزانا هيبقى مين هيبقى ابن ملجم اللي هو قاتل علي وده حديث فين في الصحيحين حديث عمران بن حاتق قائل هذين البيتين حديثه في الصحيحين يبقى هو الشرطين اللي حطوهم ده اللي ذكرهم العلم إن هو ألا يكون راسا في بدعته وأن لا يكون دعية إليها صنيع البخاري المسلم يخالف هذا يخالفهم ليه إحنا لو إحنا قلنا في الأصل لماذا يقولون ألا يكون راسا في بدعته هل هو للكذب في نفسه أو لزجر الناس عنه العلة لزجر الناس عنه لربما يراجع نفسه فلما يرى من انجفال الناس عنه يترك البدعة وهذا ما لا يكون يعني الرو ربما مات ربما مات من سنين عددا ربما مات من مات سنين فكيف يكون الزجر الآن ربما يسوق هذا الزجر إن كان لازال حيا يرزق، لكنه مات فكيف يكون الزجر الآن هذا أمر أمر آخر إذا الحديث في نفسه صحيح ومقبول إلا أننا من باب سد الزرائع نترك له حديثه لزجر الناس ولألا يلتف الناس لزج به عن بدعته ولا يلتف الناس حوله فتروجو بدعته. كنت أقول لكم إيه نسي هذا الراوي إذا كان رأسا في بدعته فيرى الناس قد يعني بعدت عنه ربما يراجع بدعته. طيب الحديث الذي يرويه في نفسه هل هو مقبول أم مردود هو صحيح حتى الجوزجاني يقول ان بعض المبتدعة ربما كانوا صادق اللهجة فما لنا من حيلة إلا أن نقبل حديثهم إذا لم يكن عند غيره الجوزجاني كان ممن يرى إن هو إيه يشترط شرطين لقبول رواية المبتدا ألا يكون راسا في بدعته وألا يروي ما يؤيد بدعته. طيب هو نفسه يقول أنه إذا وجد عنده ما لا ما لا يوجد عند غيره يكبر حديثه وتقدم مصلحة يعني أخذ سنة لا توجد عند غيره على على مصلحة زجر الناس عنه أو يعني تنفيره أو إرجاعه. عن البدع التي يعتقده إذن فالحديث في نفسه ليس بضعيف ولكن إيه؟ نحن ننظر لمسألة أخرى طيب الرواه أو العلماء يحكمون على الراوي أولا إن كان ممن يكذب في الحديث النبوي ويتعمد الكذب ويرى حل الكذب كذبوه مبتدعا كان أو غير مبتدع طيب إن كان من المبتدع ويرى حل الكذب وسيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون هو كذاب وحديثه مكذوب أما هذا فلم يقول أما هؤلاء فلم يقول فيهم أحد أنه من الكذب بل هم من صادق اللهجة من الصادقين من الصدوقين من الثقات لا يكذبون ولا يرون حل الكذب فهو في نفسه ثقة إلا أنه إلا أن بعض أهل العلم ترك حديثه لا لكذبه وإنما لإيه؟ لعل أخرى خارجية عن صحة الحديث أو ضعف فالحديث صحيح ومقبول فنحن نقبل منه الحديث ونترك له تأوي له وفهمه بعض الأحاديث ربما رووها ويفهمون منها هؤلاء المبتدع أنها تؤيد بدعتهم وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد بدعة ما بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة ولا وليس فيه دعوة إلى شيء من البدع طيب ظاهر هذه الأحاديث ربما يفهم منها أنه تدعو إلى البدع أو يؤولها هؤلاء المفتدعة على أهوائه نترك لهم فهمهم ونفهمها كما فهمها أهل السنة ونأخذ ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول ألا إن آل أبي فلان يعني أبي طالب ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين طيب ما هو آل أبي طالب من صالح المؤمنين و. وان العمدة والعمل ليس بالنسب بنسب الصحابة ولا بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بالعمل فقد قال لفاطمة رضي الله عنها اعملي فاني لا اغني عنك الله شيئا وعم النبي صلى الله عليه وسلم من تفعى بقربه عمه ابو لهب يذكر في القرآن حتى الان بأنه سيصل نارا ذات لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى أبي طالب وقال عبد المطلب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بأولياء إن كانوا من الكافرين، أما إن كانوا من صالح المؤمنين فإن أو إنما ولي الله وصالح المؤمنين فإن فهم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث الأول الحديث الثاني اللي هو إيه والذي فلق الحبة وراء النسمة النسمة إنه العهد النبي الأمي إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضني إلا منافق هذا الكلام لا يقال في علي بن أبي طالب وحده بل يقال أول منه في أبي بكر الصديق وكذلك سائر العشرة مثلا العشرة العشرة بالجنة هو فيه فضيلة بلا شك علي بن أبي طالب وكذلك ثبت أمثل هذه الفضائل للعشر المبشرين وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني لو لو جمعنا فضائل الصحابة، لوجدنا وجدنا فيها ما يشبه هذا. بل حب الصحابة كلهم يعني إيمان، حبهم إيمان وبغضهم عصيان ونفاق. وهذا الكلام يقال في كل الصحابة في كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في علي بن أبي طالب وحده. أبي هريرة, هريرة رضي الله عنه. حبه طاعة وإيمان ولا يسمع به مؤمن إلا ويحبه. وهذا يعني. ليس من العشر المبشرين بالجنة وثابتت له هذه الفضيلة ثابت لأحد الصحابة من الفضيل أشيئ الكثير وهذا يعني ربما اختص بعضهم بفضيلة أو بشيء من الفضائل لم يعني لم تذكر أو لم يذكر فيها سير الصحابة ولكن نحن نفهم أن جملة الصحابة كلهم محبتهم طاع وإيمان وبغضهم يعني نفاق وعصيان فحديث المبتدعة الصوف فيها أنها مقبولة ما دام ثقات في العصر الحالي لا وجه للزجر أبدا عن, عن هؤلاء المبتدعة لا سيامة وقد مات الأمر الثاني أنهم لو كان معهم شيئا من السنة لم يروه غيرهم الكل متفق على أن هذا يقبل ويأخذ منهم طيب ما رواه غيرهم وشاركوا في غيرهم إن كان يقبل منهم ما تفردوا به فما المانع أن يقبل ما وافقهم فيه غيرهم الحكم على الرواية أخوانا حكم تفصيلي يعني هو إذا روى الراوي أشياء يخالف الثقات أو وجد فيها الكذب أو الضعف فإن العلماء يحكمون عليه بأنه ضعيف أو ليس بثقة. أما إن حكم عليه بأنه ثقة فإن حديثه مقبول حتى وإن كان من المبتدع. فإنه إن وجد كان من الثقات وهو مبتدع فهذا دليل على مزيد تحرريه أصلاً. لأنه مع بدعته كان من الثقات وصبر العلماء وحديثه فوجدوه ثقة مع بدعته يعني احنا نقول الثقة او ضعيف هذا حكم اجمالي هو فرع عن صبر روايات عن استقراء روايات الرواي فاذا استقرأ العلماء علماء الجرح والتعديل روايات هذا الرواي المبتدع فوجدوه يصيب فيها ويوافق الثقات ولا يكذب فيها ولا يخطئ فيها فخرج بحكم إجمالي أنه ثقة فلا استطيع بعد ذلك أن أقول هو ثقة ولكن لأنه مبتدع أرد حديث لا لأنه أصلا في النهاية لم يرو شيئا كذبا لم يفتر الكذب وحكم و... و... واستقر العلماء احاديثه فوجدوه من الثقات فلذلك قالوا من الثقات فالراوي ما دام ثقة ولا ولا يرى حل الكذب فحديثه مقبول أما ما نخشى من فهمه وتاويله للاحاديث فهذا نرده عليه ونقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو بعد إيه على المغرب ايه كم تلت ساعة انتم مختلفين في باقد إيه ربع ساعة طيب اللي حد عنده حاجة في كلام النهار حد عاوز يسأل في حاجة اه يعني الشعراء <تصفيق> <فديو أول> <تصفيق> ايه كافر؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا ما, ما انا ما إن حد يعني <تصفيق> ال لا, احنا لا نحكم بجنة ونار لا لأحد الجنة ونار ديات لا تثبت إلا بنص يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ننقل النص عنه لكن الجنة والنار ليس من حكم العلماء ولا اكتهد العلماء فضلا عن, عن طلاب العلم طيب أمر آخر الشعراء يقولون يعني ما لا يفعلون الشعراء في عندهم من المبالغة يعني ما ليس عند غيره هو يرى هذا هو هو مفتي داعم ماشي هو ربما يعني هو النواصب أو ال الروافد شايفين إيه ما شايفين إن هو شايفين أو غير كده يعني ما هو يزدري الصحابة يزدري بعض الصحابة أو أفراد الصحابة أنت غيت الأمر ممكن ت هي المسألة هل كفرته؟ أم هو يفسق بيدعته فقط؟ أنا أقول لك لحد الوقت صناع البخاري والمسلم يقولون أنه أنه مبتدع ولم يكفر بيدعته عمران الحطان هذا هذه الأبيات يعني هو كده يعني شايف إن هو عمل عمل نبيل عمل فاضل عمل كويس جدا حتى إنه شايف إن ده حاجة ميزة كبيرة أو يعني يتخيل إن هو يبقى أوف البرية ومن عرض ميزان. ماشي هو يعني هو لا يقصد مقارنة وممكن لا يقصد معنى الحرفي هو الشعراء كذا كلمتهم تبقى صدرهم واسع كذا يعني ما ما تخرج على كلامهم أول لكن هو عمتا شايف الدمرجم ده يعني إيه من الأبطال يعني ويمدح ويعتقد أنه فعل فعل النبيل فهل يكفر بهذا بجانب المثل دي القدي القضايا اللي اللي بنتكلم فيها هو لا يكفر أمرجم حطان لا يكفر بلا شك يعني آ او البخر ماشي تدلس التسوية ماذا هو تدلس التسوية أخواني؟ ماذا هو تدلس التسوية؟ من مذاكر ويقول لي ماذا هو تدلس التسوية؟ لو هتقعدوني كده ممكن نأخذ المدرك بقى بالمرة بدم مفرفشين كده يعني لكي أحرمكم تفرفشوا تدلس التسوية؟ وإثقات اذ قد سمع احدهما من الآخر طيب او هو يسكت شيخه شيخي طب هو يعني في تدلس الاسناد كان يسقط شيخه ويقول عن طيب هو بيسقط شيخ شيخه وبيخلي شيخه يقول عن ما يقولش حدثني ولا سمعت برد. طيب هو لو قال عن بين شيخه وشيخ شيخه كده خلاص أخاف إنه هو يكون عمل أي تدلس التسويد. قال حدثني الأوزاعي مثلا يعني عن قتادة. يبقى كده أنا خا خاف من بين الأوزاع وقتادة يكون في حد حد ساقط في النص. فلذلك أنا شرّت عليه إنه هو يصرح بالتحديث والسماع في كل الطبقات. يقول حدثنا فلان حدثنا فلان إلى الأهل إلى آخر الأسنان كذا لو صرح بالسماع في كل الطبقات كذا أمنت إن هو ألا يكون أسقط أحدا هو تعنت وتفنن في الإسقاط وتسويت وتجويد الأحاديث على خلاف على خلاف الواقع فتعنت له المحدثون واشترطوا عليه التحديث أو الرواية أو التصريح بالسماع في كل الطبقات بخلاف تدليس الإسناد يكتفى بأن يصرح بالسماع من شيخه وفقط يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرني فلان هذا يكتفى فيه في تدليس الإسناد تدليس التسوية شر أنواع التدليس حتى أن بعض أهل العلم قال إنه يجرح فاعلوا يعني أو يجرح فاعل لكن هذا ما لم يقل أنا مش فاهم ايه اللي لسه إيه اللي استطاع بفتدسة التسوية مش لا لا مش على نفسه مش هو ايه عاوز يروج الأح الأحاديث يريد منها أن تروج فهذا الروض ضعيف ربما لو ذكره باسمه أو ذكر ربما رد هذا الحديث أو رد هذا الحديث عليه ولم يكن، فلما يسكته ويقول عن، فربما يقبل منه، فلأن الاستناد في الظاهر أنه جيد وحسن، فلذلك يقولون هو تجويد هو التحسين أو التجويد. المراد في النهاية أنه ينفق الحديث أنه ينفق حديثه يروج حديثه بيننا طيب حد عنده حاجة في كلام النهاردة أو كلام قبل كده المرفوع مرفوع أي مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث إما مرفوع وإما موقوف فالمرفوع هو المضاف للنبي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من عنده يضاف إليه الكلام أو الفعل أو الصفة لا الموقوف الذي يقوله الصحابي يقول في الصحابي يعني مثلا ابو هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده مرفوع طيب ابو هريرة ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول كلاما من قبل نفسه يبقى كده موقوف ولا مرفوع موقوف الكلام نسبة لابو هريرة ولم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فالكلام بحسب قائله لو كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرفوعا لو كان قائله الصحابي لكان موقوفا لو كان قائله التابعي فمن دونه فهو مقطوع لو كان مضافا لرب العزة سبحانه وتعالى فهو قدسي يبه هي الاسم كذا ممكن تقسم الأحاديث أربع أنواع بحسب إيه خائله أو المضاف إليه صد ماشي ما هو مرفوعا عن؟, عن أبي هريرة مرفوعا يعني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختصر بجملة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة مرفوعا هي ده معنى دي تفصيلات تانية بقى هن... هناخدها بعدين إن شاء الله طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان